بسم الله الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه دا ثم أما بعد مرحبا بكم جمعا لقاء جديد من دروس الحديث الشريف تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث أركان الإسلام وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان مين حافظ الحديث يا أبنائي؟ الحافظ الحديث يكتب رقم خمسة او اسمه اميلان كاتب الحديث نتكلم يا عبد الله صلى الله الحديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الثلاث وإيجاء الزكاة وحفظ البيت وصوم رمضان متفق عليه وردت الله تريك ورحمة الله إليه عبد الرحمن عيسانا نعم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وإيتائذ وإي وإي يا عبد الرحمن, يا عبد الرحمن نعم. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد, وأن محمد رسول الله وإيجاء وإيجاء وإيقام الصلاة وإيقاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه محمد عن أبي, عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن عد الله ابن عمر ابن خطاز رضي الله عنهما قال, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة ألا إله إلا الله وأن, وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيجاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق علي تحصل يا محمد ميتاز محمد طيب من كمان هنسمع يا أولاد وائل ولا لما ولا جنى من اراد يسمى يلا يا وائل Det høres så ut ja, så ut ja. لا يسمع يا أولاد بسم الله <تصفيق> بسم الله رحل رحل بني الإسلام على خذ لا إله غيره الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أشهدت لا إله إلا الله وأشهدت أنه وأشهدت أنه محمد رسول الله وكامة الصلاة إتاء الزكاة حج البايت لأقصر محمد رسول الله طيب مين كمان محمد علام طيب يلا يا لاما Der jeg såte jeg اه شورتن دانا كوتيه في ال بليس طيب محمد علام طيب محمد علام موجود, موجود. محمد علام أنا اسم يسمع طيب الحديث اللي سمعوه بعض الأطفال هاي يلا يا لما سمعين ده نفسه المشكلة طالب يلا ناخد آ... أناس هيسمع الحديث يلا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسوله كارسوله صلى الله عليه وسلم يمهي لسلم الخير لا إله إلا الله, الله محمد رسول الله عندي صوتك شهدت لا الله نعم زكى نعم اخو المصونه رقم شعره فرقه زكى عايش في ده يلا يلا يا لما صناعي absolutely uh, <laughs> يبدو ان في عندهم مشكلة هذا الحديث يا ابنائي بعض اخوانكم سمعوه حديث اخرجه البخاري ومسلم ومتفق على صحته كما قلنا لكم في الاسبوع الماضي وهذا الحديث عن عبد الرحمن عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وقلت لكم رضي الله عنهما لما يكون رأوا الحديث صحابي وأبوه صحابي فمنقول رضي الله عنهما قال بني الإسلام على خمس ومعنى بني الإسلام على خمس شبه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام بالبناء ونها تقوم على خمسة أركان وهذه الأركان الخمسة هي أصول هذا الدين أصول دين الإسلام التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه الأصول ليس فقط مجرد الحفظ وإنما الحظ والعمل بهذه الأصول الخمسة قال الأصل الأول وهو شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهما الشهادتين وبهذه الشهادتين يدخل الإنسان دين الإسلام فلا يدخل الإنسان الإسلام, الإسلام إلا من خلال هذين الشهادتين والشهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سنأخذ إن شاء الله بعض من في درس التوحيد يوم السبت بإذن الله تعالى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبين لنا الرقم الثاني والأهم من دين الإسلام وهو وإقام الصلاة والصلاة وإقامة الصلاة وإقامة الصلاة يرقن الثاني من أركان هذا الدين والصلاة لها منزل عظيمة في دين الله عز وجل ولها مكانة كبيرة في دين الإسلام لذلك كل العبادات يا أبنائي كل العبادات سواء كان الصيام أو كان الحج او كان الزكاء أو غير ذلك من العبادات كل هذه العبادات فرضت في الأرض أو جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما الصلاة فقد فردت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة الإسراء والمعراج تعرفوا رحلة الإسراء والمعراج هل تعرفون هذه الرحلة العظيمة سبحان الذي أثر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي برقنا حول رحلة الإسراء والمعراج انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن شاء الله سنأخذها فيما بعد من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في فلسطين ثم عرج به إلى السماء السبعة إلى السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن وصل إلى مكان لم يصل له أحد من قبل وهناك فرض على النبي صلى الله عليه واله وسلم الصلوات الخمس فرض على النبي صلى الله عليه واله وسلم الصلاه والصلاه والصلاه خمس صلوات في اليوم والليله تصل عندنا يا ابنائي خمس صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ويتاي الزكاه ايتاء الزكاه بارك الله فيكم فرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل مسلم لحكمة شرعية وهذه الزكاة هي يعني بعض المال أو بعض الفلوس تأخذ من الأغنية وتعطى إلى الفقراء كي يعيش الفقراء أيضا حياة كريمة ودائما يعني الإنسان عليه بالصدقة ويتصدق و يعني والذي معه شيء يعطي اخوه الذي لا يوجد معه فإن كان يعني جارك او قريبك او ما شابه في حاجة إلى مثلا الى طعام الى شراب إلى غير ذلك تفضق عليه واعطيه ووصله بهذه البر اعمال الخير ثم قال حج البيت حج البيت احد اركان الاسلام الخمسه و له يعني مناسك معروفة بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن هذا يعني يأتي في مراحل متقدمة ان شاء الله معرفة مثل هذه الأحكام ثم قام وصوم رمضان وصوم رمضان هو شهر رمضان وهذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن ونحن نصوم في السنة شهر واحد نحن نصوم في السنة شهر واحد وهو شهر رمضان وطبعا الكل بيعرف شهر رمضان خاصة يعني بنشوف مثلا الناس تستعد بالسلام رمضان والناس نفسها رمضان وبعض الناس يعني يشتري مثلا الطمر ويشترون الرطب ويشترون العصائر اليوم يعني سبحانه الله أصبح يستقبلون شهر رمضان بالأطعمة وبالأشربة وطبعا في مصر ما شاء الله يزينون جميع الشوارع فيعرف الناس من رمضان مثلاً على الأبواب وطبعاً شهر رمضان وشهر الصيام وشهر واحد طول أيام السنة آه طيب آه لما تحلت عندكم المشكلة تسموها الحديث أم نأخذ حديث آخر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 دارك الله فيك دارك الله فيك أهلا ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية الإسلام على خم شهدته قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان طبقوا علي هدي جنى اللي قرات قرأ. صح؟ <تصفيق> لا ما انتي لاما جنى أنت لاما جنى لاما <تصفيق> انا جنى طب يلا اقرا يا جنى الله, الله يرضى عليك هي ابن رضي الله عنهما يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الاسلام عليه قال لا اله الا الله وان محمد رسول الله اقامه الصلاه اداء الزكاه حج حج البيت حج البيت متى متى يا اخونا وسام علي بارك الله فيك بارك الله فيك وان شاء الله الان ناخذ حديث اخر ونحفظه والاسبوع القادم ان شاء الله نسمعه و ونشرح إن شاء الله ما فيه طيب وهو عن إيش طبعاً بدنا نرفح آ... طيب نأخذ هذا الحديث عن أبي تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته أخرجه مسلم من يقرأ الحديث ناي موجود امامكم من يقرا الحديث يا ابنائي يلا يا وائل في <تصفيق> النهارده اتنين غايبين يا اولاد عن تميم الدائي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اديلوا النصيحه ثلاثه قلنا لمن يا رسول الله قال لله والكتابي والرسولي والام المسلمين وعامته اخوكم مسلم من كما سيقرا عن تميم الداري رضي الله عنه قال, قال رسول الله الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثة كل كلناه لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسول قال يا المسلمين وعمتهم. وعمتهم وعمتهم. وعمتهم وعمتهم وعمتهم مين كمان يا ابني مين كمان يا رضي الله, <تصفيق> الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين نصيحه ثلاث <تصفيق> عن أبي تميم, تميم من الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة ثلاثة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ورسله وأئمه وأ أم إمة المؤمنين وعامتهم أخرجه مسلم عن تميم الدار رضي الله عنه قال قال, سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحة الدين نصيحة تلات قلنا لمن يا رسول الله قال أعلى لله ولاتجابه ولرسوله ولأمة المسلمين أئمة المسلمين وعامتهم أخرجه المسلم عبد الرحمن هتقرأ تابي الله يا جنة اقرأ عن الله عنه قول, قول الله صلى الله عليه وسلم الدين, الدين, الدين النصيق النصيق النصيحه ثلاثه ثلاثه تكون لنا يا رسول الله قل, قل, قل له ولكي ولكي ذلك ولولوني قول للمسلمين المسلمين قول مثل المسلمين وعدتهم وعدت وعلى المجين أخرى بارك الله فيك وأحسن الله إليك بارك الله فيكم يا أزنائي في إن شاء الله هذا الحديث تحفظوه والأسبوع القادم إن شاء الله نلتقي ونتسمعوا الحديث وإن شاء الله يعني نأخذ بعض الفوائد منه بإذن الله تعالى وما تنسوش درس يوم السبت بإذن الله تعالى وبالنسبة للنغاب اليوم أخبروهم يحضروا الدرس القادم وما يكثر من الغياب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا